انت ضد ول منهج الشيعه على الكره احنا من بيعه انت ضد ول منهج الشيعه على الكره احنا من بيعه انت ضد ول منهج الشيعه كم يستمع يا من تصدنا احنا عشاق الوله وهذه قيمنا هذا تحذير استمع يا من تصدنا احنا عشاق الوله وهذه قيمنا واسمه باليم علي سر ويا علي سر ويا في تحدينا يا عادينه في الكرار احنا منبيع maqle ya harge kemen thur dqa warqna balq balq murba'matna harge kemen thur dqa warqna hadi mabdan asidq وعالي الكرار احنا من ديعه عالي اسمع اسمع مني وث لما يجي في جهنم يغلق لي ضدي ابحى درعالي حبينا دينه احنا منبيع حب على الكرار المنتج المنفر لهذا العمل على العبيدي عليش حد يسوي بوسلكاليم علي باقي بسم لو باب العاضين بعليش حد يسوي لو باب العاضين وروح ادينا محمد والصراط المستقيم وروح ادينا محمد يا السعادينه اسمنا جي انا يا السعادينه الكرار احنا من دي عين ابو علي الكرار احنا ما بنتغضون هذا الكرار ان امل للصوتيات بإدارة المهندس لؤي البغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا المتواضعه مع تحيات شركة الخيال الميداني